بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد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 بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله ما يشاء ويهدي ما يشاء وهو العزيز الحكيم.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 ربكم عظيم واذا اذن ربكم لا ان شكرتم لازيدنكم ولا ان كفرتم ان عذابي لشديد وقال موسى ان تكفروا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 بالبيانات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا وقالوا إن كفعنا بما أرسلتم به وإن لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسلهم أَفِي اللَّهِ شَكٌ فاطِر السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوُكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إلَى أَجْلِ مُسَمَّى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 وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٌ مِّن وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ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 فقال الضعفاء لَلَّذِينَ أَسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعَنَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونٌ عَنَّا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونٌ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَى اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ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 رَسُولَ قَانِنَ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي إِن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 قل لعبادي الذين امنوا يقيموا الصلاه وينفقوا مما رزقناهم سرا وعالنيه وينفقوا مما رزقناهم سرا وعالنيه من قبل أي يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ما فأخرج به فأخرج به من الثمرات رزقا لكم.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 وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَغَفُورٌ كَفَّارٌ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَجَنِّبْنِي وَبَنِي أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أضلنا كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير بزرع عند بيتك عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فجعل الأفئدة من الناس تهوي إليهم ورزقهم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 مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئذتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا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 وسكنتم في مساكن الذين غلبوا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال.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 وَإِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ